iham ma qaa iftari إذ تقولوا المؤذدين ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم dan danku One night. ان كون كون فان من الذي ما كان فان او يك في تغ فان nil تَقُ وَد ج وَوعذَت للِكافِي وَأَصيرم ج وَسُ دَلَ لَكُطُ